وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَابُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَلَمْ يَكُونُوا يَأْكُلُونَ وقعت وقر لهم معروف فاذا عزم الامر فله صدق الله لكان خيرا له فَهَلَعَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا تَفْسُدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُونَ أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ لعنه مرو الله فاصم من وماعم اضر صار جم افلا يتدبرون القران ام على قلوب أقفالوا إن الذين تدعون على أدبارهم من بعد متبين لهم الجود شَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفت هم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما ان الله وكره ربانه فحبط امر ما لهم ام حسب الذين كذبوا بما مرض ان ريج الله واضنا وب